وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ غَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ عَدُوِّ وَكُم وَعَدْنَاكُم جَنَّبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَايَقُضِي وَمَن يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَضِب فأول لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولا لَا أَسَارِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمًا كَمِ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسَامِرِي فَرَجَعَ عَمُوسَ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا لَمْ يُقْتَضَ توم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حُمِلنا اتيل قوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القاسمري